لآن موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه يكن صدرك ك أنزل إليك فلا يكن فلا صدرك حرج منه لتنذر به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 موسوعه ا ل و ا إ ن ا ظ ا ل م ي ن ف ل ن س أ ل ا ل ذ ي ي ن أرسل ل إ ه م و ل ن س أ ل ا ل م ر س ل ي ن فلنقصن ل ع ي ه م بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق والوزن يوم ف موسوعه ن ثقلت م ا ز ي ن ه ف ل ئ م النابلسي م للعلوم الاسلاميه ر م ا ا ك ن و ا ب آ ي ا ت ن ا ي ل م و ن ولقد م ك ن ا ك م ف ي ا ل أ ر ض و ج ع ل ن ا ل ك م ف ي ه ا م ع ا ي ش ق ل ي ل ا م ا تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م ثم قلنا ل ل م ل ا ك ه س ج د و ا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س موسوعه النابلسي من نار للعلوم ق الاسلاميه ه م ن لك ف ا ف خ ر ج إ ن ك من الهدى ص شركه د ع ن ي إلى ي و م ي ب ع ث و ن ق ا ل إنك م ن ا ل م ن ا ر ي ن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 م و ك ث ر ه م ش ا ك ر ي ن ا ر ب ل س ي ا ل ع ل و م الاسلاميه مدحورا لمن تبعك منهم لأملأ موسوعه ا ل ن ا آ د م س ك ل أنت و ز و ج ك ا ل ج ن ة ف ك ل ا م ن ح ي ث ش ئ ت م ا و ل ا تقربا ه ذ ه ا ل ش ج ر ة ولا فتكونا الشجرة تقربا هذه م ن الظالمين ف و س و س ل ه م ا ل ش ي ط ا ن ل ي ب د ي ل ه م ما ا أوري ع ن من ه م ا س و ت ه م ا و ق ا ل م ا نهاكما ربكما عن هذه ربكما ا ل ش ج ر ة إ ل ا أن تكونا م ل ك ي ن إ ل ا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين و ط ا س م ه م ا إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذ ا ب ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وردت ل ه م ا س و ا وطفقا يخصفان ع ل ي ه م ا من ورق ا ل ج ن ة و ن ا د ا ا ه م ر ب ه م ا أ ل م أنهكما عن ت ل ك م ا ا ل ش ج ر ة و أ ق و ل ل ك م ا ل ش ي ط ا ن ل ا م ب ي قال ر ب ه موسوعه النابلسي ن ا و إ ل م تغفر ل ن وترحمنا ا ل ن ك و ن ن م ن الاسلاميه خ ر ي ن ق ا ب ب ط و ا ع ض ك لبعض ولكم عدو ف ا ل أ ر موسوعه س ت ا ل ى ح ي ن ق ا ل ف ي ه ا ت ح ي و ن وفيها ت م و و ت ن و ف ي ه ا ت م و و و ت ن م ن ه ا تخرجون